هذا الأخ السائل يقول هل توجد عبادة معينة تفعل في رجب من صلاة وصيام وعمرة الجواب على هذا السؤال أن معرفة هل هذا العمل يسرع أو لا يسرع إنما يكون بالرجوع إلى السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ينظر فيها هل ثبت عنه أحاديث صحيحة تختص بصياما في شهر رجب او تختص بصلاة في شهر رجب او بعمرة تختص بشهر رجب فان كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك عمر به وان لم يثبت عنه شيء من ذلك فانه صلوات الله وسلامه عليه يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فورد ولهذا لم يأتي أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تخصيص شهر رجب لا بصيام ولا بصلاة وعلى كل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة تتعلق بعباده يختص بها شهر رجب لا صلاة ولا صيام ولا عبادة أخرى يختص بها هذا الشهر المبارك او يختص بها هذا الشهر شهر رجب وهو من الشهر الحرم يعني شهر رجب لكن ليس اللي يقال رجب الفرد لأن الشهور المحرمة أربعة ثلاثة سرد ورجب الفرد فهو من الأشهر الحرم لكنه لم يأتي تخصيص له بعبادة معينة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومن خصه بعبادة معينة سواء صلاة أو صيام في ليلة من أو وقت من أوقاته فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد والعلم رحمه الله قديما وحديثا كتبوا كتابات خاصة في بيان هذا الأمر الحافظ بن حجر صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري له رسالة قيمة بعنوان تبين العجب فيما جاء في شهر رجب لأنه يروى حديث كثيرة لكنها لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك النووي رحمه الله تكلم كلاما نافعا على صلاة الرغائب التي يصليها بعض الناس في اول جمعه من شهر رجب تكلم وبين أن هذه الصلاة لا أصل لها ولا دليل عليها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وردت في حديث لا أصل لها عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وغيرهما من أهل العلم تكلموا في, في, في هذا وبينوا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعيه تخصيص شهر رجب بصلاة أو, أو, أو بصيام يقول الأخ ما حكم الاحتفال بليلة السابع والعشرين من رجب الاحتفال بليلة السابع والعشرين مبنية عند من يحتفل على أن ليلة السبع والعشرين هي ليلة الإسراء والمعراج، ولهذا يحتفلون. وهذا الاحتفال يحتاج من هؤلاء المحتفلين إلى دليلين، إلى أمرين. الأمر الأول إلى إثبات أن ليلة السبع والعشرين هي ليلة الإسراء والمعراج. وهذا ليس عليه دليل. ليس هناك دليل. صحيح صريح ثابت يدل على أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج ليلة 27 من رجب أنها ليلة الإسراء والمعراج فيه خلاف بين أهل العلم طويل عريض متى كان الإسراء والمعراج اختلفوا في شهره واختلفوا في يومه اختلافا طويلا وليس هناك دليل صريح واضح لمن يقول إنها ليلة 27 إذن من يحتفل ب... ب... بليلة 27 سبع... سبع على أن ليلة الإسراء والمعراج يحتاج اولا أن يثبت أن هذه الليلة فعلا هي ليلة الإسراء والمعراج ولو أثبت أنها فعلا هي ليلة الإسراء والمعراج يحتاج أيضا أن يأتي بدليل آخر على مشروعية الاحتفال فيها يحتاج إلى دليل آخر على لو ثبت ولم يثبت أنها ليلة وعشرين لكن لو ثبت أنها ليلة 27 فيحتاج من يحتفل أن يأتي بدليل على, أن أن أن على مشروعيه الاحتفال بهذه الليلة ولا يوجد دليل على مشروعية الاحتفال ولهذا لم يحتفل الصحابة وهم أحرص الناس على الخير أحرص منا على الخير وأشد منا حرصا على الخير ما احتفلوا لا بليلة المولد ولا بليلة الإسراء ولا بليلة النصف من شعبان هذه الاحتفالات كلها ما وجدت إلا في القرون المتأخرة أما زمن الصحابة وزمن التابعين لا توجد مطلقا وهذه كتب التاريخ وكتب السير موجودة ولا ينقل عنهم حرف واحد أنهم احتفلوا ولا يخلو الأمر من أحد حالتين إما أن, يكون أن تكون هذه الاحتفال خير حرم منها الصحابه او شر ابتلي به من بعدهم اي الخيارين لا لا يخلو الامر من ان ان, يكون أن تكون هذه الاحتفالات اما خير حرم منها الصحابه او بها بدعه ومخالفه ابتلي بها من بعدهم اي الخيارين عبد الله بن مسعود دخل على جماعه في مسجد والحديث في سنن الدارمي بسند ثابت دخل عليهم في مسجد ور... ورجل قائم عليهم يقول سبحوا مئة فيسبحون هللوا مئة فيهللون كبروا مئة فيهل... فيكبرون فوقف عليهم عبد الله المسعود وقال لهم كلمة عجيبة قال أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما اختاروا واحدة من الثنتين إما أنكم جئتم ببدعة ظلمة أوفقتم أصحاب محمد علما ما معنى قوله أوفقتم أصحاب محمد علما ما معنى يعني هذا الذي تفعلونه ما كانوا يفعلونه فأنتم إما أنكم فقتوهم في العلم أو أنكم افتتحتم باب ضلاله ووقعتم في بدعة ماذا تختارون لا يقول نحن فقنا الصحابة علما قالوا كلمة يقولها كثير من الناس قالوا والله ما أردنا إلا الخير والله ما أردنا الا الخير اسال من يحتفلون يقولون لك هذا الكلام يقول والله ما اردنا الا الخير ما اردنا الا ان نظهر محبة النبي عليه الصلاه والسلام قال والله ما اردنا الا الخير فقال كلمه عجيبه قال وهل كل من اراد الخير ادركه وهل كل من اراد الخير ادركه يعني ليس كل ليس كل من اراد الخير ادركه من الذي يدرك الخير يا اخوان من الذي يدرك الخير من يتبع السنه سددوا وقاربوا الذي يتبع السنه هو الذي يدرك الخير أما الذي يتبع حواه ويجاري عادات الناس واعمالهم أو مثلا نفسه تحب الاحتفالات لأن فيها أشياء جميلة وأشياء تسد وربما ايضا أطعمة جيدة لأن مثل بعض الاحتفالات يخصص لها أطعمة ما توجد إلا في تلك الاحتفالات فبعضهم يحب مثلا أكلات معينة أو مطعومات معينة ما يجدها إلا في هذا الوقت فنفسه تميل إلى في بعض الأطعمة أبدا ما توجد إلا مثلا في الشعبانية أو مثلا في الرجبية أو مخصصة والإنسان أحيانا بطنه تدفعه بطنه تدفع يعني تجد هل فإنه فيه خطأ لكن بطنه تستهل فبطنه هي لتوديه للاحتفال أو مثلا أشياء من هذا القبيل فالإنسان يروض نفسه على السنة ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه حلاوة السنة أحسن من حلاوة البدع حلاوة السنة والاتباع والاقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أحلى شيء هذا. ما يوجد أحلى من سنة النبي الكريم عليه والسلام يحتاج أن يتغلب على هواه ويسدد ويقارب ويبتعد عن البدع مهما دعته نفسه ومهما دفعته نفسه ولا يقول مثل ما يقول بعض الناس هي ليلة ونسر وننبسط ونطعم ومع اخواننا نحتفل لا لا تفتح على نفسك باب بدعة والزم نفسك بالسنة وبالاقتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وابشر بنور عظيم وبركة في حياتك بتقيدك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام واهتدائك بهديه صلوات الله والسلام عليه نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أتباع السنة وأن يعيدنا من البدعة وأن يصبرنا على سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وأن يوفقنا لكل خير نحبها الله في الدنيا والاخره إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد